في غضون ذلك عرضت بكينو على موسكو أمس رؤيتها لتسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا في ختام محادثات روسية صينية جرت مساء بالعاصمة الروسية،